أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ Alimallahu annakum kuntum فالآن باشروهن وابتو ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى طيل الان وذ بينني ثم اتم الصيام الى غير ولا تصبحوا تلك حدود الله فلا تقرغوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَجَلِ الَّذِي فِي وَنَصْرُ اللَّهِ عَلَى أَنَّكُمْ تُفِيحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا اللهم كن لا يحب المعتدي